وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ وَيَخْلُونُهُ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى الْمَلائِكَةِ كَذِبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَ والنروة ثم يقول للناس ما كان لبشر أن يؤتيه الله بإكتاب وك ثم والنروة ثم يقول للناس ثم يقول للناس الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ثم فيقول الناس كونوا عبادا لي الله ولكن ولكن كونوا رباني بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن كنوا ربا للجين بما وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ايامركم بالكفر بعد اذ انت مسلمون ايامركم بالكفر بعد اذ انت مسلمون واذ اخذ الله ميثاق ايتكم من كتاب واحد ما ثم جاءكم واذ اخذنا طه عيسى النبيين لنا اتيكم من كتاب واحد ثم جاء ُم جَ أَكُم رَسُول مّ صَدّ قُرلِمَا مَعَكُم لَُؤ مِنَّ بِه وَلَتَصُرٌ سُ جَ أَكم رَسُول مصدق لما معكم <تصفيق> قال أأقرأتم وأخذتم على ذلكم إصري قال أأقرأتم وأخذتم على ذلكم يشهد وانا معكم من الشاهدين قال تشهد وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون فمن تولى فأولئك هم الفاسبون أفغير دين الله وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وابي لي